اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ان أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محدزة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال مجلس جديد واصل من خلاله إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير وبداية تكون مع قراءة الوجه المقرر اليوم تدارسه بإذن الله تعالى يتفضل أخونا الشيخ أبو عبيدة فقه الله تعالى ليقرأ علينا الوجه المقرر إن شاء الله تعالى الحمد الله أحمد الله إليك شيخنا الأن الشيطان رجيب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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب هناك تولوا فثم وجه الله افضل ان الله هناك عليم. ان اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قاندون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يَكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَد بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّ بشير ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا المصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم جاءك من العلم ما لك من الله من ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي اممت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تعصاها شفاعه ولا هم ينصرون نعم حسبك جزاك الله خيرا طيب الله انفاسك ورضي الله عنك ورك فيك انتهيت من الفاضي نعم جزاك الله خيرا قال المصنف قال الله تعالى تكون البدايه من الايه الثالث عشر بعد المئه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 أتتهم أحبار يهود يهود الذين في المدينة يعني فتنازع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تنازع أحبار اليهود مع وفد النصارى فقال رافع بن حريم له ما أنتم على شيء يعني اليهود يقولون النصارى وذا كثير يعني كفرنا وكفر بالإيسى وبالإنجيل وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء وجاهد نبوة موسى وكفر بالتوراة طبعا هذا غريب لأن النصارى يقرون بالتوراة ويقرون بنبوة موسى عليه السلام لعله على سبيل مقابلة ونحو ذلك وإلا صلب عقيدتهم في يقرون بنبوة موسى والتوراة سمونا العهد القديم مع أنهم ينسخونها يراون كل من وغير لازماع لكن يؤمنون بها فانزل الله في ذلك من قولي ما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قال إن كل يتلو في كتابه تصديق من كفر به أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة ما أخذ الله عليهم من لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي الإنجيل ما جاءهم به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عند الله وكل يكفر بما في يد صاحبه وقال مجيد في تفسير هذه الآية قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء يعني الأوائل يقام يعني اسلافهم كانوا مسلمين نعم اليهودي ونصراني بيدعى كما تقدم معنا فأيقول أوائل كانوا على شيء لكن من جاء بعد ذلك قالوا لستم على شيء أو ليسوا على شيء وقال قتادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال بلى لقد قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم تدعوا وتفرقوا المقصود أن المقالة في نفسها حق وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود, اليهود حكموا على النصارى بأنهم كفار أليس هذا حق؟ حق وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هذا حق إذن هذا حق في, في الجملة في كلا فريقين الحكم الآخر حق ليست النصارى على شيء وليست اليهود على شيء طيب وش الحج عليهم في قالوا هم يطلون الكتاب يعني كل طائفة تقرأ في كتابها ما يوجب عليها اتباع مثلا ما عليه الأخرى في الإنجيل في إيمانية فالنصارى يقرؤون ما يجب عليهم من تسليم للتوراة وأنه نسخ بعضها ليس وليس كلها واليهود يقرؤون بوجوب اتباع الإيمان بعيسى والإيمان بالإنجيل هم يطلون الكتاب، لكن كل واحد فيهم ماذا يكفر الآخر مع تلاوته من الكتاب؟ لأن يعظم عليهم الذم. هذا سياق للذم. هذا الكلام سياق لذمهم وضع سياق لذمهم. وذلك أن أهل الباطل قد يكونوا مصيبين في تضليل بعضهم البعض، كما قال ابن بطوطة في تضليل أهل الباطل لبعضهم. بطلهم مصيبون. لكن هذه الإصابة كيف حصلت؟ حصلت في الموافقة العامة يعني لما يقول يهود النصراني كافر صحيح الكلام ليس كلام باطل وصدر من يهودي أو النصران يقول يهودي كافر ليس على شيء صدق لكن أين وجه الاستغلال هنا في الإلزام وهم يتلون الكتاب يعني كلاكم تتلون الكتاب وفي الكتاب ما يناقض الدين يهود ودين النصر وهذا يستعمل في سياق ماذا؟ سياق الحجاج مع الطوائف والملل والفرق فالإنسان ممكن يستغل كلام الفرق بعضية في بعض على سبيل المثال هناك تكفير من المعتزلة الأشاعرة في مسائل وهناك تكفير من الأشاعرة، طبعا بعضهم ليس جميعهم للمعتزلة في مسائل هل التكفير استغل لإلزام الطائفتين استغلوا لإلزام الطائفتين فاستغلاله بمعنى أنك تقول مثلا المعتزلة طبعاهم يكون الأصل واحد ثم هؤلاء يفرر بل الطائفة نفسها يكفر بعضهم بعضها فالمعتزلة بينهم تكثير لبعضهم بعض خوارج بينهم تكثير لبعضهم بعض الأشاعراء مدارسهم تقتضي التضليل وإن كان لا يصرحون به لكن المعتزلة ظاهر فيهم التكفير بل بالتسلسل يكفرون بين البصريين والبغداديين فهذا يستغل في ماذا في الإلزام لأنه يعني يزعمون أنهم على أصل واحد وطريق واحد، ومع ذلك يكفر بعضهم بعضا بالهوى أو بمحض الرأي وهذا من سمات أهل الباطل أهل الباطل من سماتهم تضليل بعضهم بعضا على الأصل على مع أنهم على أصل واحد، لأن الأصل الواعد في الحق يقضي بوجوب اتباع إن حصل اختلاف وجب الرجوع للكتاب والسنة فإذا كان الأصل واحداً وثمة اختلاف وكلاً فريقين على باطل مخالف لهذا الأصل فهذا يدل على فساد الطائفة وفساد ما عليه من المنهج واضح ولذلك أهل الحق وين اختلفوا فإنما يقدرون درجة الاختلاف ونوع الاختلاف أهل الحق وين اختلفوا يقدرون درجة الاختلاف ونوع الاختلاف وأهل الباطل إذا اختلفوا لم يقدر نوع الاختلاف ولا درجة الاختلاف واضح هذه نقطة مما جدا ولذلك من سمة أهل الباطل تضليل بعضهم بعضا وتكثير بعضهم بعضا على مسائل حمالة حمل ومتشابهة هذا سمة أهل الباطل وأصل الخوارج في تكثير مخالفين. ومن الخوارج نزعوا عموم الطائف كما قال السلف رحمه الله قال أهل الأهواء كلهم خارج افترقوا في الاسم واجتمعوا على السيف فكل أهل الأهواء خارج. عندم هذا الأصل ويستحيل الدماء مخالفين وضع وتضليلهم ولذا تجد من المرج في رجاءه يقول عن آل السنة نقصانية يذمهم يقول عنهم شكاك بل بعضهم يقول خوارج لأن يجعلون العمل ركنا في الإيمان يذم أهل السنة ثم المرج أنفسهم طوائف تختلفون وشركاء متشاكسون فهمت ونفس الشيء المرجاء الخوارج القدرية لا لا لا الرافضة نعم الرافضة النوبختي كتب كتاب اسمه فرق الرافضة فرق الشيعة وذكر من فرق الشيعة الكثير هذا يكفر هذا وهذا يضلل هذا سواء تضليلا عينيا يقول طائفة فلانية كافرة أو تضليل بالأصول فمثل الاثنى عشر الإمامي هو يكفر كل الشيعة لأنه لا يقرن بالأئمة بالترتيب الذي يقول به الاثنى عشر أنه هذا الاثنى إماما لا بد من الإقرار بإمامتهم ولايتهم التكوينية والتشريعية وأنهم معصومون وأنهم كذا وأنه من لا يقر بترتيبه في الأئمة يكفره فهمت؟ فكل الطوائف هذه سيمته أما الحديث لا الحديث سماته أنهم إن اختلفوا نظروا إلى نوع الاختلاف ودرجة الاختلاف فمن الاختلاف ما يوجب التكفير كفر ومن الاختلاف ما يوجب التبديع بدون تكفير تكثر ومن الاختلاف ما يوجب التخطئة بلا تبديع ولا تكثر فيخطئوه ومن الاختلاف ما يوجب العذر مع التخطئة إما يكون العذر مع الإثم عفوا يكون العذر مع التخطئ أو الإثم وإما يكون العذر مع التخطئ التخطئة غير إثم بل يرجى له في ذلك الصواب فيما جاء في مسائل الاجتياج فالخطأ ليس على درجتين واحدة لذلك أنت أول ما يأتي مسألة مسائل الاختلاف لا, تف... لا تسارع إلى سيف التكفير واشرة تقول هذا كفر وبالتالي من لا يكفر تدخل في الله شغلنا الاعتزالية هذه طريقة من؟ طريقة المعتزلة طريقة الخوارش طريقة الوعيدية عموما أما أهل الحديث يقدرون المسألة هذه أين درجتها في الدين هل هي أصل؟ هل هي كمال؟ اليوم الناس اخترعت أصل اعتزالي جديد في تقييم المسائل. يعني مثل بعضهم يأتيك ويقول لك هذه من أصل الدين وليست من أصل الدين يعني هو يفهم منه إذا شيء من أصل الدين إذا من خلافني أكفره وكفر من لا يكفر وإن كانوا مئة مليون وإذا كانت ليست من أصل الدين لا تقضي التكفير هذا ليس صحيح يا جمع هذا تأصيل الخوارج والمعتزلة أما تأصيل أهل السنة ليس هكذا أهل السنة وهذا شرحته مراراً لا أمل من تكراري لأن أصل الخلل عند أكثر من رأيناهم في عدم مراعاة هذه الأمور إنما أهل السنة له ثلاث مآخذ الماخذ الأول هل المسألة الظاهرة أم خفية؟ هل تدرسها دراسة الحمد لله مبتوثة ومبتوثة هذه الدراسات في كتب السلف مباشرة ومتضمنة أول سؤال هل خالفني في مسألة ظاهرة أم في مسألة خفية؟ قل واحد طيب إيش يا ضارخ خفيرات تعلم مش تنزل الأحكام من عندك والله فلان خالفني كافر وفلان توقف في كافر وإلا نتوقف في فلان الفلاني اللي جمعت أشخاص خير هكذا طريق الخوارج. هم اللي عندهم الدين وجه واحد طريق واحد لا. هل خالفني في مسألة ظاهرة أم في مسألة خفية؟ هذا رقم واحد. هذا المأخذ الأول. تفرق بين المسائل الظاهرة والصغيرة. المأخذ الثاني هل المخالفة فيما أجمع عليه أهل القبلة أو فيما أجمع عليه أهل السنة أو فيما أجمع عليه الخاصة في مسائل الحكام؟ هذه كلها تفرق. أنت تحدد المسألة. وين مخالفني الإنسان هذا؟ فتعرف ما هو إجماع أهل القبلة وما هو إجماع أهل السنة؟ وما هو يجمع للماء في خاص الأحكام المأخذ الثالث درجة المخالفة طبعا دي ثلاثة تمشي مع بعض آخر ثلاث درجة المخالفة هل درجة المخالفة تقتضي عند السلف التفريق بين العالم والجاهل في مقام أو استثناء بعض الأعيان بوصف معين للعذر هل يعني مسألة فيها إعذار ولو كانت ظاهرة هل يعذر فيها؟ نعم بمسائل ظاهرة نعذر فيها بالبلوغ أو بعدم البلوغ المعذرة فحجه الله فيها البلوغ وفي مسائل لا نعذر فيها بعدم البلوغ لذي ظهورها فلنسى ثمة إلا الإعراط والصدوف عن الحق لكن في مسائل لا مظنة عدم البلوغ وإذا استثنوا العلماء في وجوب الصلاة في المسائل الظاهرة ووجوب الشعائر الظاهرة يستثنون فيما مطارقه السنع يستثنون ناشئ البيبادية يستثنون الحديث عهد والإسلام وهكذا هذه كلها يعني تأصيل لازم يكون عندك راسخ ما تكون كبش نطاح في بعض الناس يتعلم كلمتين يصير كبشا نطاح كل ما يسمع كلمة من شخص يريد أن يجعلها هي بداية الدنيا ونهايتها. وضع هذا لا نشوفه بالليل وفي امور تحتاج وقت يعني حتى تحدد محدداتها الظاهره والخفيه وتحدد هل هي من اي نوع من الاجماع وغير ذلك فالمسارعه للاحكام بلا اتقال لهذه الامور هذا اللي يسبب الخلل سبب خلل كبير ولذلك بعض الناس يضم كل مسألة تعلقت بالعقيدة فالخلاف فيها ظاهر وهذا ليس صحيح وانا نبات على هذا في دروس مسائل الظاهرة والخفية وانا نبات عليها في غير هذه المناسبة لما أراد يتثبت فالقصد سلمكم الله ورعاكم هو أن هذه المسائل إخواني مسائل تحتاج منكم إلى روية وتحتاج منكم إلى ضبط واضح سلا يتسرع ولا يكون كما يقال يلقي الأحكام على عواهنها ترك تسأل لأن هذه الأحكام سنسأل عنها لما أكفرت فلان، لما بدعت فلان، لما ضللت فلان، لما كذا ستسأل يوم القيامة القضية ليست بالعاطفة ولا بالوسوسة ولا بالحالة النفسية التي أنت تعيشها ولا بالطباع الكفر والتكفير حكم شرعي الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبته. لا بقول فلان من كان رب العالمين ورسوله قد كفره فذاك ذو الكفراني الا أن ترى كفرا بواح لك فيه من الله برئا الا أن ترى بدعه ظاهره او بدعه لك فيها من الله برئا الا أن ترى مخالفه لك فيها من الله برئا أن اما انك تتاول واي مخالفه تقول هذا لا كفر هذا كفر هذا كفر واذاك بعض الناس ماذا كواقع تطبيقي بعض الناس تتعلم مثل العذر بال أنه لا يعذر بالوجد قطاع سري كثير لا يعذر يعذر بالجال أو نحوه فيصير يقيس المسألة على العذر بالجهل كل ما هي مسألة في التكفير يقول كأنه ما أعذر بالجهل إذا هذه مسألة كذا مع أنه للعذر بالجهل أو في تفصيل ليس لو سئلنا هل يعذر بالجهل أو يعذر بالجال في الشارع لقونا فيها تفصيل بحسب نوع المسألة بحسب إجماع المسألة بحسب ما أخذ المسألة فليس كل المسائل يعذر فيها بالجال وليس كل المسائل لا يعذر فيها بالجال ثم مرتبة الجهل من المسائل كما يرجع للمأخذ فرق بين العامة والخاصة وتفاصيل معروفة والجهل هذا حسب وقوعي قد يكون بالحكم وقد يكون بالحال وهذا يختلف جهل الحال جهل الحكم وهذه أشياء يعني تتطلب في العلم لذلك أنت لما جاءت مسألة كثير ما أفاجع تجيني أجد الشخص الأمامي هو يظنني أنا مثله في الأصل يعني مثلًا يجي يقول لي تكفير كذا من أصل الدين فنقوله طيب ما هو أصل الدين في تاجع؟ قل لك أجمع هذا لماذا هو ماخذ ما فكرة في رأسي أنه الناس كلها مقررة بهذا الأصل بالتالي المسألة سهلة طيب هي من أصل الدين لكفّر بها ليش من أصل الدين لا نكفّر بها لا هذا ليس صحيح هذا طريق المتزنة ليش طريق السنة والجماعة ولا طريق أهل الحديث فضلاً على أنه في مسائل ما أحد كفر بها يعني أنت يكفي يا خي وهذه نقطة مهمة جدا يعني في أشياء نسميها مسائل الوحشة إيش مسائل الوحشة؟ المسائل الوحشة هي المساله التي تكون قائم طولك لا معك أثر ولا سبقك عالم ولا تجد فيها سلف ناصح ولا شيء تستأنس به في ظلمات وحنادس الظلمات واقف وحدك بطولك أنت وحدك لم تسبق ولم ياتي أحد إلى ما قلت هذا يخليك تستوحش سواء في الغلوء أو في الجباء ستوقف قال جمعنا واحد ما حتى سبقني من قال هذا القول ومن سبقني هذا التأصيل في بعض الناس لا هو كل شيء الشيطان مع هؤلاء طبعا يسول لهم ويزين لهم الضلال. يقول له أنت الجماعة ولو كنت وحدك ولو كفر من بالأرض هو يأخذ الآثار لتزلت على أناس تمسكوا بأسور صحيحة وهو يتمسك بها بأسور باطلة لأنه لا يعلم أنه في غريب الباطل وغريب الحق كما قال الأجري الأجري في واحد متغرب بالحق فعلا غربة وفي واحد متغرب تغرب بالباطل ما تغرب بالبدعة بالضلالة لأنه صار في وحشة فيظن هي غربة الحق فيزين له شيطان الضلالة وهذه النقاط يخليك أنت على الأقل إذا المسألة ضاقت عليك ضاقت, عليك ضاقت على اتساء ذهنك وأنك تقف على المسألة أنك تتعيد والمؤمن كما قال الفضيل بن عياد رحمه الله يقف عند الشبه ما يستعجل خاصة المسائل التي لا تجد من الآثار ما ما يسوقك إليها ويجرئك عليها ويجسورك عليها مسائل في مسائل ما تجد من الآثار ما يشجعك أنك تنطق بالحكم قل الله والله أنا أتوقف ألي أبحث أشوف وما يضرك الجهل في هذا الأمر فوض العلم لله سبحانه وسلم الله الفهم والصلاب القصد وحسن الإصابة والاتباع هكذا هكذا وشأن الإنسان الذي يرجو عند الله؟ لأن هذا الدين ليس ليس فيه الرغبات، والله نحب فلان ونكره فلان، إذا هذا إذا كاريهته أراخ مخالفته وكذا وإذا أحبب جورا ليس كذا، ولا تصفيح حسابات، ولا عقد نفسية طلع فيها الناس ما كان يسل أمام مخالف؟ ينبغي أنك تنصف وإذا رأيت في نفسك ميلا وجورا يعني الله مستعب. أنت يعني يجب عليك أن تعلم أن هذا قد يرديك للنار ولو كنت تصيب الحق لأنك أصدت بغير نية طيبة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فالإنسان لابد يكون قصده يتعبد الله بالأحكام ثم يصيد والإنسان الذي يصيد لابد يكون عنده أدوات الإصابة بعد الإخلاص والتوفيق يكون عنده أدوات الإصابة أنه فئلا قرأ في المسألة باحث المسألة راجع ما عليه أهل العلم عنده من الأدوات متكشف له طريقة العلماء، إن احتاج إلى الاستدلال وجد من القواعد وإن احتاج إلى التثبيت من جهة الخبر والحديث وجد من القواعد يستطيع يفهم به أما إنسان خالد ويفاط ويتكلم في ما لا يحسن وهذا يشك أن يتكلم في دين الله بالعلم وهذا خطير جدا ولذلك المسألة كما ذكرنا أن أهل الحديث ليس كغيرهم أهل الحديث أهله إنصاف واهل عدل وأهل علم فإذا تكلموا تحروا العدل والعلم في مخالفهم وفي موافقهم وما اهل الباطل ان يتكلموا بالجال ومن يتكلموا بالظلم وإما يجمعوا بينهما طيب قال الله عز وجل وهم يتلون الكتاب أي كل منهم أو كل منهم يتلو كتابه بتصديق ما كفر به سبحان الله قالوا السد وقتاد كذلك قال الذين لا يعلمون قالوا فيهم قولان أهدوا أنه مشرك العرب قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لستم على شيء قالوا سدوا ان أشياءهم والثاني أنه امم كان قبل اليهود والنصارى كقوم نوح وهود صالح قاله عطاء قولوا تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم قولوا تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله اختلفوا فيما نزلت على قولين أحدوما أن نزلت في الروم كانوا ظاهروا نصر على خراب بيت المقدس وضع يعني ظاهر النصارى الروم أو عفوا الروم النصارى ظهروا. بختنصر على خراب بيت المقدس يعني لما كان في اليود من أجل أن بني إسرائيل قتل ويحي ابن زكريا فغربا وطرحت الجيف فيه قاله ابن عباس آخرين والثاني أنها في المشركين الذين حالوا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مكة يوم الحديمة قال ابن زيد طبعا القول الأول أشهر أنه في خراب بيت المقدس يعني وفي المراد بخرابها قولان أحدهم أنه نقضها والثاني منع ذكر الله فيها قولوا تعالى أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفين. في قولان: أحدهما أنه إخبار عن أحوالين بعد ذلك. قال سدي: لا يدخل رومي بيت المقدس إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجizia. أنا. والثاني أنه خبر في معنى الأمر تقديره عليكم بالجد في جهادهم كي لا يدخل أحد إلا وهو وهو خائف. وهذا لما فتح عمر خطاب بيت المقدس رحمه الله ورضي عنه. قولوا تعالى لهم في الدنيا خزيوم في ثلاثة أقوال: حدها أنه خزيوم والجizia، قالوا ابن عباس. والثاني أنه فتح القسطنطينية، قالوا سدي. والثالث أنه طردهم عن المسجد الحرام فلا يدخله مشرك أبدا ظاهراً، قالوا ابن وزيد. طبعاً هذه كل أوامر في وجوب يعني إبعاد المشرك عن المسجد الحرام. طيب قولوا تعالى وللله المشرق والمغرب طبعا فتح القسطنطنية بعضهم قال فيه المهدي القسطنطنية يعني يكون فتحها في آخر الساعة أما الحديث الوارد أن القسطنطنية تفتح في فنعم الجيش ونعم الأمير هذا الحديث لا يصح وإنما الثابت ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاصف المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مدينة هرقل تفتح قبل الرومية رومية يا روما الآن عاصمة إيطاليا والتي تفت أي المدينتين قبل تفتح لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال مدينة هرقل وهرق المدينة يا قسطنطينيا ليسطنبول اليوم فهذه في آخر الزمان سترجع النصارى ومقدماتها ظاهرة العلمانية وكذا ظاهرة يعني فترجع النصارى بعدك يفتحوا أهل الإسلام لما يفتحون يفتحونها بالتكبير ويكون هذا في خلافة المهدي بعد يخرج بعد يخرج المسيح الدجال عفان الله وياكم فبعض السلف ذكرون خروج المهدي وهذه لعلها تكون لفتة في ذكر المهدي في القرآن في تفسير السلف يعني عند ذلئن قولوا تعالى ولللال المشرق والمغرب في نزول أربعة أقوال حدوها أن الصحابة كانوا رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في ليلة مضمرة فلم يعرف القبلة فجعل كل واحد منهم مزيدا بين يديه وصلى فلما اصبحوا إذا هم على غير القبله فذكروا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى هذه الايه رواه عن المرهبي وهذا الحديث قد خرجه ابو داوود في السنن ان الايه نزلت لما يعني قامت كانت ليله مظلمه فصلوا وبعدين قالوا الى المشرق والمغرب فانما لما اجتهدوا يعني فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام والثاني أنها نزلت فالتطوع بالنافلة على قاله ابن عمر رضي الله عنهما قد جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته متطوعا أو تطوعا أينما توجه به ثم قرأ ابن عمر ولله المشرق والمهرب طبعا هذا من باب سبب النزول غير المباشر يعني يقصد هذا يدخل في قوله تعالى فأينما تولوا فثمى وجه الله والثالث أنها إن انه إن لما نزل قولوا تعالى دعوني استجب لكم قالوا الى اين فنزلت هذه الايه قول, قول قاله مجرد والمقصود هنا يعني جهه الدعاء لسان يستحب له يستقبل القبلة ويدعو الله الذي في السماء سبحانه والرابع انه لما مات النجاشي وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه قالوا إنه كان لا يصلي الى القبلة فنزلت هذه الآية قاله القتادة قوله تعالى فثم وجه الله قال فثم قبلة الله قاله عكرمة أم وجهد أسند أبو عبيد في كتاب النسخ المنسوخ وذكر أن قوله تعالى فثم وجه الله فثم قبلة الله هنا وقف فقط حتى نفهم وهذه من النقاط التطبيقية عندنا وضع التطبيقية تطبيقية لما كنا نقوله طبعا تحتاج إلى التركيز يعني شوي قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وجه الله هنا هذا ممن يستمسك به الجهميه على مسألة التأويل أن السلف يؤولون طبعا يقصدون تأويلاتهم يقول لك سلف أول الوجه بالقبلة وقد ذكر وقد ذكر سلمك الله ورعاك ابن تيمية في منظرته للأشعرة ذكر أنه تحداهم تحدي فقال لهم أيجوب واحد من السلف تأول آية كان تحدي من البنتينية لهم يعني القصد ماذا؟ أنهم بعد ذلك قالوا لو وجدنا فهو قال لهم قول مجاهد طبعا هذا قول مجاهد ذكره الشافعي اعتمدوا في الأم أنه قوله تبارك وتعالى فثم وجه الله أي قبلة الله فقل لك الجميع انظر انظر عندنا سلف شوف يدلك على أنهم يعلمون علم اليقين أن السلف لا يتئون طبعا ترويلاتهم فاسدة. هنا نقول وبالمقابل نجد الدارمي في النقد شن الغارة وعظم وفخم أي الغلط الغلط في تفسير الوجه هنا بالقبلة وعدو من مقالات الجميم لو واحد يدرس من مجموعات الرياضيات ويشوفوا الدارمي في النقد. يقول تأويل الوجه بالقبلة من جنس تأويلات الجميع سيقل كلامه يعني ماذا سيقول يقول الله مجاهد عنده تجهومات ممكن واحد مريض أنا ما أقول لك المرضى كثر شفاهم الله فيقول لك هو قال قول الجميع واحد آخر يتحمس ممكن يكفر من لا يكفرها وممكن واحد جافي يريد أن يجد العلل ال. إخوانه الأشعرية الجميع فيا يقول لا، وما أصلاً جميع لهم سلف، أضيف على الددو، لهم سلف، إسمير إسمير ما تقدر ما ت ما تستطيع ما تستطيع أن تك تكفّرها، رجُمك أول، أليس مجازج أول الوجه بالقبلة هنا نقول وهذه مسألة كبيرة، أن وجه الله هنا في آية هذه، إذا أريد به الوجه. الذي بمعنى الاستقبال فهنا صفة يعني مراد من قال بأنه صفة كالدارمي حتى ابن خزيمه إن لم أكن واهما في كتاب توحيد أشار لهذه الآية وغيره أن الوجه من المواجهة يعني الاستقبال وهذا الذي يستقبله المصلي في صلاته وهو من صفات القرب أن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة وضع ولذلك نهينا أن يبزق الإنسان تجاه القبلة لماذا؟ لأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة أنت لا تبزق على يمينك لأنه في ملك الحسنات ولكن تبزق تحت قدمك ف ولا تبزق في القبلة تلقاء وجه لماذا لأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ولذلك جاء عند الترمذي في حديث ابن حارث الأشعلي رضي الله عنه في حديث إن الله أمر يحيى الزكريا عليه السلام بخمس كلمات وفيها وفي الكلمات التي امر الله بها بزكاه و بها بهن بني اسرائيل عليهم الصلاه والسلام قال ان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وهذا نصب الوجه على ظاهره لان الله يقرب من من شاء من خلقه وفي في مكانه في علوه سبحانه المعنى هنا واضح فالمعنى هنا أن القرب أي قرب الله تعالى من عبده في الصلاة وهو في مكانه هذا الوجه هنا يرد به الصفة يعني الآية ولله مشتق المغرب فأينما توله فثم وجه الله أي قرب الله سبحانه وتعالى في الصلاة من عبده لأن الله يقرب من شاء ويقرب من شاء سبحانه كله من أفعاله بس وهو في علوه تبارك اسمه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيكون الوجه إذا قيل المراد بالاستقبال، فيكون الوجه بمعنى, بمعنى المواجهة واذكره أحمد المسندي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامه في قبلة المسجد فماذا قال قال إن أحدكم إذا صلى إنما يناجي ربه وان الله سبحانه يستقبله بوجهه ان الله سبحانه يستقبله بوجهه هذا معنى فثم وجه الله فلا يجهدكم من احدكم في القبلة ولا عن يمينه او كما قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اصل الحديث في الصحيحين وغيرهما في, في, في الصحيحين وغيرهما جاء هذه المعاني فإن, فان الله بين العبد وفإن فان فان الرب بين العبد فإن الله عز وجل وجو بينه بين القبلة هكذا كما قال عليه الصلاة والسلام فالشاهد أن المصلي يناجي ربه فإذا قام للصلاة فلا يجوز له أن يدفل في القبلة ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله عنه لما رأى شبث بن ربعي تفل في القبلة قال له يا شبث لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك فإن, فإن عن يمينك كاتب الحسنات ولكن ابصق عن شمالك وخلفك ثم قال له إذا قمت إلى الصلاة آه آه نعم قال آه نعم ابثق عن شمالك أو خلفك فإن الرجل نعم إذا توضأ فأحسن الوضوء وقام إلى الصلاة استقبله الله بوجهه ناجيه فلا ينصرف عنه حتى يكون هو ينصرف أو يحدث حدث سوء إذن أهل السنة أهل التوحيد أهل الإيمان يصدقون ويؤمنون بأن الله عز وجل يستقبل وصلي بوجهه كما شاء سبحانه يقرب وهو في علوه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إلى غيره إذن لو قرأنا الآية على معنى الوجه أكون هذا معنى ليس معنىها كما قال بعضهم فثم وجه الله بذاته في كل مكان كما يقول الحلولية الكفار لا فثم وجه الله أي كل مصلي يصلي نعم طبعا من أهل التوحيد وكذا الله عز وجل يقرب من من شاء من سيد من عبيد من خالد من من شاء وينصرف عمن يشاء قال فأما الثالث فأعرض, فأعرض فأعرض الله عنه فالله كما أنه يقرب ويدنه فهو يعرض سبحانه عن من شاء فإنت أسأل الله تعالى ألا يجعلنا ممن يعرض عنهم سبحانه وتعالى؟ أينه؟ فهو كما أنه سبحانه يقرب فهو يعرض جل جلاله. فهذا من الأفعال كما تؤمن أن الله ينزل كما شاء يضحك كما شاء يعجب كما شاء، فإنه يقرب سبحانه كما شاء. إذا من قالك الدارمي مثلاً، والاستدلال مأحمد يظهر أن رأي صفات وغيره من قال بأن الآية هنا آية من آية الصفات ماذا يريد بالوجه هنا؟ يريد بالوجه ما استقبل به يريد المواجهة على هذا نقول ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إذا أريد بالوجه الاستقبال والمواجهة فالوجه هنا صفة لله تبارك وتعالى فيقول واحد ما معنى فذم وجه الله أي في كل مكان بذاته نقول هذا حلول ولكن مراده سبحانه بحمده أنه يستقبل بوجهه المصلي وهذه صفة من صفاته هي القرب والدنوب مع علوه سبحانه طيب قول مجاهد الآن قال الوجه الله قبلته فنقول مجاهد منزع الاشتقاق عنده ليس الوجه بمعنى المواجهة ولكنه الوجه بمعنى الوجه معنا بعدين ولكل وجهة هو مولها هو مولاه فكرة ولكل وجهة يعني اتجاه فإذا قيل الوجه هنا من الوجهة والاتجاه فهي القبلة وإذا قيل الوجه من المواجهة والاستقبال فهو وجه الله سبحانه الذي وصفة من صفاته يقرب سبحانه بوجهه ممن شاء من خلقه إذا يا أشعرية يا أسافلة الوراء لا حجة لكم في هذا القول لأن الذي قال الوجه بمعنى القبلة يريد من الوجه على هذا تكون الآية ليست من أي الصفات على هذا الاشتقاء لا ليست من ايات الصفات. لأن إضافة القبلة إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق لأن الكعبة مخلوقة أما إذا كان الوجه بمعنى المواجهة والاستقبال فهي إضافة صفة إلى موصوف والوجه من صفاته فأنتم الآن إذا لا حجة للجميع فيها وقد خفي هذا المنزع على جماعة حتى غلطوا مجاهدا وهذا ليس صحيح بل الشافي يرى تفسير مجاهد والصوأ وروع لابن عباس هذا التفسير روى ابن عباس صحيح أن الوجه من معنى القبلة لذلك إذا كان هذا المعنى فالشقاقها من الوجه لقول تعالى سيأتي معنى القبلة ولكل وجهة أي اتجاه هو موليها سبحانه فهنا يكون المعنى ليست الآية من آيات الصفة لعلنا يظهر لكم الفرق إن شاء الله تأملوه مرة بعد مرة طيب قال فصل وهذه لا يمستعملة في الحكم في المشتغل إذا صلى إلى غير القبلة وفي صلاة المتطوع على الراحلة والخائف وقد ذهب قوم إلى نسخها فقالوا إنها إن لما نزلت توجه, توجه يعني من الوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك سيتم من النسخ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهذا مروي عن ابن عباس اختلفوا فيما نزلت على أقوال أعدوى حدوا أنها نزلت في اليهود إذا جعلوا عزيرا ابن الله قاله ابن عباس والثاني أنها نزلت في نصارى نجران حيث قالوا عيسى ابن الله قاله مقاتل قال البخاري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايا فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان هذا تكذيب وأما شتمه إيايا فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا طيب وهذا في قوله تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هذه نزلت إما في اليهود طبعا العزير لما قال ليهود عزير ابن الله لا على جهة التوالد لا يشترط ذلك يعني قد يكون القائل قال ذلك على جهة التوالد وقد يكون القائل قال ذلك على غير جهة التوالد فكل من قال لله ابن فهو كافر سواء قصد التوالد أو لم يقصده يعني نبوة الولد أو التوالد أو نبوة الاصطفاء كلها كفر إذن قال الله عز وجل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه آه نعم آه نعم قال الله عز وجل لو أراد الله أن, يص... أن يتخذ ولدا لاصطفاء مما يخلق ما يشاء ثم قال سبحانه يعني نزه الله تعالى أن يقول له ولد على جهه التوالد وان يكون له ولد على جهه الاصطفاء إذا قال سبحانه أي أنه الله أن ربنا جل الله له ولد فهو لم يرد ولم يولد وليس له ابن يصطفيه يعني هو ابن لكن يصطفيه يسميه يضيفه إلى نفسه قل هذا ابني عفاني لا وياكم إذا قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وهذا قول بعض النصارى لكن هذا النصارى اندثروا كان يقول عيسى ابن لله على جيت أنه عبد مقدس ليس على التوالد من بثاق للأقانيم الثلاثة عند النصارى لا قالوا على جيت أنه عبد المقدس الله عز وجل اصطفاه وسماه ابنا أضافه إلى نفسه هذا كفر. ومن هذا قول اليهود عن أنفسهم النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ولذلك من عقائد النصارى واليهود والنصارى يكثر في هذا أنه إذا دعوا الله قالوا يا أبي يا أبي بل بعض العوام النصارى خاصة في المشرق يقولون يا بابا يعني هكذا وهذا كل كفر بالله عز وجل وقد نبتت نابتة زنديقية من فصول الارجاء قال قائلهم وفأر من فئران الارجاء يخط في كل مدمار إرجاء بغيط قال أنه من يقول أن فلانا ابن الله أو أناسا أبناء الله لا يكفر حتى نستفصل هل تريد التوالد ولتريد الاصطفاء قال فإن أراد التوالد فهو كفر وإن أراد الاصطفاء فهذا محرم لعنة الله عليك هذا الذي يقول لك قبحك الله من زندق هذا القول الذي نزه الله و... نزه الله جل على نفسه ويضاف له أولا لا يقرأ قرآن ولا يعلم شيء صلى الله عليه وهذا القول كنت أظنه من هذا الشخص خرج منه طبعا هو قلد في بعض المواقع الإفتائية في جوجل أظن الإسلام سؤال وجواب فحتى وجدته وجدت الذهبي كأنه لم يصرح لكن في بعض كتبه كأنه أشار إلى أن هذا خطأ قال خطأ ولم يصف بالكفر أنه من يقول عن نفسه أو عن أمه أنه أبناء لله قال هذا خطأ على جيش الاصطفاء وهذا لشك إنه كلام باطل عاطل لا يقول ولا جاء، والشخص استدل بماذا هذا صاحب الإستدلال قال السلف يقولون الناس عيال الله عيال الله عيال أنت شفَمت من أيدي عيال فهمت باللهجة المصرية يعني أبناء فليقول عيال يعني العيال يعني يعولهم يعني ينفق عليهم كف بالمرء اثما أن يضيع من يعول يعني من ينفق عليه هذه كلها من جهالات الإرجائي الغاليان. الله العافية. ربنا قال. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. بل له ما في السماء والأرض كل له قانطون. فأما القنوج هو في اللغة بمعنيين. أحدهما القيام والثاني الطاعه والمشهور في اللغة والاستعمال أن القروت الدعاء في القيام في القانط القائم بأمر الله. ويجوز أن يقع في جميع الطاعات قالوا للمفسرين في المراد بالقنوط يا هنا زلاذة أقوى أحدها أنه الطاعة قالوا ابن عباس وابن جبير ومجيد وقتال والثاني أنه الإقرار بالعبادة قالوا اكلماته السد والثالث القيام قالوا الحسن والربيع هذه كلها تشمل أنواع القنوط الطاعة الإقرار بالعبادة والقيام قال الله جعل بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمره فإنما يقول له كون فيكون قوله تعالى بديع السماوات والأرض بديع البديع المبدع فعيل معنى مفعل اسم الفاعل يعني وبديع فعيل مبالغة وكل من أنشأ شيئا لم, لم يسبق إليه قيل له أبدعها ومعناه أنه فطر الخلق مخترعا له لا على مثال سابق قولوا تعالى وإذا قضى أمره قال ابن عباس معنى القضاء الإرادة وإذا قضاء أمرا طبعا الإرادة تنقسم والقضاء ينقسم والحكم ينقسم واضح الإرادة منها كونية ومنها دينية والقضاء منه قضاء كوني وقضاء شرعي أو قضاء ديني والحكم ينقسم من حكم الكوني وحكم ديني واضح الإرادة الكونية أو الحكم الكوني أو القضاء الكوني القضاء والقدر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى إذا قال وإذا قضى أمرا فإن يقول له كن فيكون وقال مقاتل إذا قضى أمرا في علمه فإنما يقول له كن فيكون هذا معنى جميل يعني أن الله تبارك وتعالى علم فأمر فكل ما أمر به فقد سبق به علمه فإذا أمر به كان وكما قال بعض السلف الله عز وجل لا يقول شيء كن مرتين وإذا كرّبون يقول كن فيكم سبحانه قال الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات قوم يقون قولوا تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله فيهم ثلاثة أقوال أحدها أنهم اليهود قال ابن عباس الثاني النصارى قالوا مجيد والثالث مشرك العرب قالوا قد تداو سدى عن شيخه ولولا بمعنى هلا هل وفي الذين من قبل ثلاثة أقوال أحدها أنهم اليهود قالوا ابن عباس مجيد والثاني اليهود والنصارى قالوا سدى عن شيخه والثالث اليهود والنصارى وغيرهم الكفار قالوا قد تشابهت قلوبهم أي في الكفر قال الله عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم طيب قال قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق في سبب نزولها قولا حدوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ليت شعري ما فعل أبويه فنزلت هذه الآية قال ابن عباس في مرسل محمد بن كعب القرضي والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنزل الله بأس باليهود لأمنوا فنزلت هذه الآية قاله مقاتل. وفي المراد بالحق هنا ثلاثة أقوال أنه القرآن حدوان القرآن نرسلناك بالحق أي بالقرآن قال ابن عباس والثالث الإسلام والثالث الصدق قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا تسأل على قراءة الرفعنا مبني لما لم يسمى فاعله ولا تقول للمجهول لأنه قد يستعمل في حق ربنا سبحانه ولذلك بعض يقول مبني للمعلوم لأنه علم أو مغير الصيغه قل مشيت من العبارة فيها الأدب قال ولا تسالوا هنا قرئ بالرفع قرئ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم طيب ولا تسأل أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألوا الله عز وجل عن الذين ماتوا على الكفر لأن حق تعليم كلمة العذاب إن عليك إلا البلاغ إن, إن إلينا إيابا وإن علينا حساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وما أنت عليم بجبار إلى غير ذلك من الآيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ منذر بين يدي عذاب شديد. أما من حق عليه كلمة العذاب، النبي لا يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا أمره بالبلاغ. طيب. فنال معنى ولا تسأل عنهم. طيب. وفي القراءة الثانية لفاني وقرات نافع. ولا تسأل بالجزم. أي لا يصدر منك هذا أنك تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني إذا واعد في الجحيم لا تسأل عنه. إنه في الجحيم. طبعاً هنا السؤال كيف وصل حصل؟ وضع وهذا كأنه تعظيم لحالي السؤال اللي حصل من بعض الصحابة هو في جانب هل أبواه أو آباؤه كانوا يفعلون الخير فهل بهذا الخير يخفف عنهم العذاب يعني يكون نافعهم قليلا في الآخرة ليس من معنى أنه لا يدخل النار أو أنه يشك في كونه يخلد في ولكن من باب هل يخفف عنه العذاب وذلك عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان هل كان يصل للرحم وكذا هل ينفعه ذلك إيش معنى ينفعه في الآخر يعني هل يقول له بذلك تخفيف لذلك أبو طالب نفعه الله تعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا لكان في ضحضاع من النار أبو طالب خفف عنه العذب إذن النفع هنا وهذا المراد به ونهي ونهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو محل الأسوال للأمة، هذه الأمة من بعد مقتدية بهذا النهي، أي أن تمثله نواة أن يسأل عن أصحاب الجحيم بمعنى لو أدخل جهنم ما أتى الكفر، لأنه إذا دخل الجنة يعني ما أتى الكفر، كما قال ربنا من بعد ما تبينه، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب من أصحاب الجحيم، يعني إذا تبين لك أنهم أصحاب الجحيم كذا، ذلك يموت على الكفر، فأنا ما جي تسأل، تقول فلان ما أتى الكفر، حلو آخر أديسأل بعضنا. قل لعله تاب في آخر لحظة لعله همهما بكلمتين لا نسمح لعله همس لعله في آخر لحظة تاب لعله كان مؤمن في الباطن هذا مرة واحد تسمع شو يقولها فوزان قال لعله تاب لا ندري إليه إيش واحد آخر أرد يعدل لعلي إلى الفوزان شوي فقال لا هو ما تدري ممكن هو يظهر لك لابس صليب لكنه في الباطن كان مسلما يعني بابا الكنيسة في الفاتيكان ولا في الكنيسة المرقسيه في مصر يعيش دهرة في لبعدني في الرشوع على الأرض لا بالصلبان لعله في الباطن هو كان مسلم لكن لا بالصلبان شوف الزندقة فكأني بالآية تنزل عليه الله أعزونا هاهم أن يسألوا عن أصحاب الجحيم هم يسألوا يقول ربنا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا يحل لك أن تقول فلان طبعا الذي ما اتفق أنا وأنجم ومات الكفر لا يحل لك أن تقول لعله جاء وما يدريك لعله في آخر لحظة ولعله كان يستبطن الإسلام وأنت لا تعلم نحن لنا الظاهر الذي نحكم به عليه ظاهر النباطن ونحكم عليه بالنار وهذا الذي امرنا به كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرب من بعد ما تبين لهم أنه من أصحاب الجحيم كيف يتبين لنا أنه من أصحاب الجحيم إلى ما جعل الكفر وذلك محمد بن سيرين لما سألوا عن السبي يموت في أيديهم وقد نطق بالشهادة وصلى فقالوا نصلي عليهم فقال ابن سيرين هل تبين لكم أنه من أصحاب الجعيم يعني يريد أنه مات عن الكفر فقالوا لا قال صلي عليهم إذا أنت شخص أظهر لك التوحيد وظهر لك الكفر بالطهود براء من الشرك وصلى صلاة المسلمين وبعد ذلك توفي ما تبتتسأل لعله أرتكب ناق لعلي أنا لا أعلم لعله فعل فغد والأكس أيضا شخص أظهر الشرك معلوم الشرك من لسانه ومن جوارحه وأركانه فهل لا يحل لنا نسأل شرعا لا يحل لنا نسأل هل هو تاب هل كذا هل كذا لعل هذا خلاف القرآن شوف أدب القرآن يقول قال طيب الصحابة الذين سألوا قد جاء الجواب قد جاء الجواب ولذلك كان يسأل بعضهم أين أبي طبعا بعضهم يكون في بداية الإسلام يعني من الأشياء التي تعلمها وبعضهم كان يسأل من باب هل, ينفع هل ينفعه شيء من باب تخفيف العذاب وكذا لا من باب أنه, أنه ليس بف... يدخل الجنة وهم يعلمون ان الشرك خلاص ما يغفره الله سبحانه وتعالى هذا مما يعلمونه قال ابن عمر كنا نوجب النار لأهل الكبائر حتى نزل قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال فأمسكنا عن الشهادة وأرجعنا الأمور إلى الله أي أرجعنا أمور الموحدين ليرتكبوا شيء دون الشرك الأكبر أرجعناها إلى الله إن شاء عزبه هذا التفويض وإن شاء غفر له ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله بولي ولا نصر قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى قال بسبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم فلما صورف إلى الكعبة منه فنزلت هذه الآية. نوا قبلتهم التي كانوا يريدون هي بيت مقدس مشرق يعني. والثاني أنهم دعوه إلى دينهم، فنزلت قوله قاله مقاتل. قال ابن عباس: وهدى الله وهود الله وهنا الإسلام. قل إنه دا الله ولود يعني قل لأن الإسلام والحق وفي الذي جاءه من العلم أربعة وأقوال أن أحدها أنه التحول الكعبة قاله ابن عباس والثاني أنه البيان بأن دين الله الإسلام والثالث أنه القرآن والرابع أنه العلم بضلالة القوم ما لك من الله من ولي ولا نصير يمنع ولي ينفعك ولا نصير يمنعك من عقوبته قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه يتلونه حق تلوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك الخاسرون يا بني إسرائيل قولوا تعالى الذين اتيناهم الكتاب اختلوا في من نزلت هذه الآية على قولين أحدهما أنها نزلت في الذين آمنوا من اليهود قاله ابن عباس والثاني في المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عكريبة وقتادة وفي الكتاب قولان أحدهما القرآن قالوا قتادة والثاني أنه التوراة قالهم مقاتل قولوا تعالى يتلونه حق تلاوته أتيناهم الكتاب يعني القرآن أو التوراة. ما معنى يتلون حق تلاوته؟ قال يعملون به حق عمله لأن التلوى الاتباع الشمس وضحاء والقمر إذا تلاها يعني تبعها فالتلوى الاتباع يتلون حق التباع يعملون به حق عمله يتبعون حق التباع وهكذا قال المجيد قول تعالى أولئك يؤمنون به فيها لأنها تعود على الكتاب قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله هذا حق التلوى ويحرم, ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عما وضعه لا يتأول منه شيء على غير توهيه وقال السدي عن أبي مالك عباس في الآية يحلون حلالة ويحرمون حرامة ولا يحرفون عن وضعه وقال تعالى قال الحسن البصري يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه يكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكرون عميته التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تمنفعها شفاة ولاهم ينظرون وينصرون ولاهم ينصرون. قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة تقدم معنا من قبل في صدر السورة عند الآية الأربعين وهنا الآية يعني كما نقول من من النظائر يعني نعم في وجوب حث على اتباع النبي والتزام شريعته صلى الله عليه وسلم أنت بهذا القدر سائلين الله تبارك وتعالى توفيقه وسداده وأن يجعلني وإياكم ممن يتلون الكتاب حق تلوته وليسلك بي وبكم طريق الصالحين وأن يجمعني وإياكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم